ثبتني غرها كطيد اا اني الهي لفك قيودي ونفس ثبتني غرها كطيد اا اني الهي لفك قيودي نفس ثبتني غرها كطيد اا اني الهي لفك ونفس سبتني أراها كقيد أعني إلهي لفكي قيود بحالي وذلي سؤالي وأنت تراني ونستو أراك خبير بحالي وذلي سؤالي وأنت تراني ونستو أراك خبر بحالي وذل سؤالي وأنت تراني ونستوأك خبير بحالي وذل سؤالي وأنت تراني ونستوأ